إلا نفسه <تصفيق> أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكثى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فنتدارس إن شاء الله تعالى الحديث الرابع والعشرون من هذه الأربعين وهو الحديث الذي يمكن أن نعنون له بحديث تحريم الظلم الحديث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 هذا الحديث كما ذكرت رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو حديث قدسي عظيم مبارك وأول شيء وأول فائدة ينبغي أن نفرق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن أول شيء السنة هذه وحي أم وحي طيب والقرآن وحي والحديث القدسي وحي الثلاثة يشترك في ذلك لكن ما وجه المفارقة طيب القرآن كلام الله جميل طيب والحديث القدسي كلام الله كلام الله مش جاء كلام ربنا طيب كلام الله الفرق ما بينهم هما هما الاثنين كلام الله لكن الفرق ما بينهم أن القرآن متعبد بالفاظه فاللفظ والمعنى من قبل الله تبارك وتعالى القرآن اللفظ ده من قبل الله تبارك على هذا كلام الله لفظا ومعنا هذا على ما يريد الله تبارك وتعالى إنما الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم اذا ده الكلام ده كلام ربنا اللفظ ده الكلام ده ده كلام ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ده كلام ربنا انما هذا الكلام يا عبادي كل اللي احنا ذكرناه دلوقتي في الحديث القدس المعنى موحى به الى النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ مش هو ده اللفظ اللي يشترط أن يكون من قبل الله تبارك وتعالى، فإذا قد يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يخل بمعناه طبعاً، يبقى متعبد بالفاظه ومعانيه القرآن، الحديث القدسي، المعنى من قبل إلى النظض من قبل، النبي صلى الله عليه وسلم، السنة يبقى هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه، لكن الفرق بين السنة وبين الحديث القدسي. إنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم ده لفظه لكن ينسبه إلى الله يقول قال الله إنما في الحديث النبوي يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا والمعنى موحى به إليه فهمتوا الكلام يبقى في الحديث القدس بينسب ربنا إنما في الحديث النبوي ما بيقولش قال الله لي أو أوحى الله لي كذا أن أقول كذا إنما بيتكلم وهذا الكلام وحف من قبله يبقى اللفظ والمعنى من عند ربنا يبقى اسمه القرآن الل.